<سؤال> بوك تو بيتنايست خمسة عشر خمسة عشر ايخ الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية امم ادنا ياقودا معي حبه فراولة معي حبه فراوله امام 1 كيوي و1 دينيا معي حبه كيوي وشمامه معي حبه كيوي وشمامه امام 1 برتقال و1 جريب جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت. امام една ябълка и едно манго. معي تفاحه وحبه مانجو. معي تفاحه وحبه مانجو. امام 1 بانان و 1 اناناس. معي موزه وحبه اناناس. معي موزه аз правя плодова салата. Ана амелу салатата фекиха. фекиха. Аз ям препечена филия. Ана еколо кятата тост. тост. Аз ям препечена филия с масло. انا اكل قطعه توست مع زبده انا أأكل قطعه توست مع زبده اصيم بريبيتشينو فيليسوس انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى اصيم انا اكل ساندويتش أنا, انا اكل ساندويتش اسيم ساندويتش سس مارغرين انا اكل ساندويتش بالمارغرين انا اكل انا اكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم Ана аъкъл сандъвич, мържарин и томатъм. Трябват ни хляб и урис. Нахтажо ила хубзин Нахтаж ила хубз върз. риба и мясо за скара. Нахтажо ила Нахтаж ила самак върз. Трябат ни пица и спагети. Нахтежу и ля пиза ла макаронят спегти. Нахтеж и ля Какво още ни трябва? Маве нахтежу зедата наля велик. Трябват ни моркови и домати за супата. Нахтежо или жезар, ватаматим лишореба. Нахтеж или жезар, ватаматим лишореба. Къде има супермаркет? Айна на супермаркет. Айна супермаркет. За книгата и текста, моля, идете на страницата www.book2.de